Haki l'hai thumma sinyi wal nuni Haki l'hai thumma sinyi wal nuni Waxshai saraesu بسافر اليوم تبع And help her, help her ya de ahsha rakba sal يا استاذ مهدي من ما تنبع يعايدتنا نفسه ma'ajaq ba fadi'u fi'luta ilka wa dhiki afba هو الشمول غاير كام من المر جاي متقطعه واحشائي اللي قال المر طفا اتمح علي يا صوتك هل ندى هل ما زال هل ما زال سل الركب الذي سمير اكبال dans la rquette salé سعيد انت نفسين من ما كان فعال السوق <تصفيق> الدورين في ما كان ضيعوا وضيعوا في محل تلك وهذه أفضح هما أختار نترتض عن من هما موال الغادر كم من مره جتين قاطعه واحشائي المصطفى اجمع فتاي بيت ام وجون ما جا هل ما زال ذا ذاك يا شال من الغير جننا بنو دول ويل مصطفى اول مرتضوان دول ويل مصطفى والمرتضوان وليتظاهر لقد آذت بني الزغرة وما زالت يا الله لقد آذت بني, بني الزغرة وما زالت <تصفيق> كيف كان من دمعة للمرس أفاسلت فكم من دم عتل الموت ففى سالم وكيم قدصة وعو القلب الرسول يويه وكيم سالم الركب الذي سلى الركب سابوا في <تصفيق> العا مبنوا هل ما زال المازا <تصفيق> رسيل وقلبه طابة وصاحل أمه الزفراء أواها مصاب المجتبى في القبر أبكاغة مصاب المجتبى Up Idiropan Mishli's Anishli in Anishli Anishli Anishli Anishli Anishli Anishli خيط ح رسائل صحرين دم هل ما زال ما <تصفيق> زال هل أبي <تصفيق> سل الركبة سل لقد فجع الحسين وقلبه طاقة وصاحت أمه الزفرة أقوض لقد فجع الحسين وقبله طاقة وصاحت ام مو بز ا برا وا هو مصاب الخيل بالباء بانسا وزينوا الليل الذين وآخذ حاسيل حال من عبدا يا احشى بحر الندى هل ما زال القاصع على الدى يا احشى اي يوم سنبقى سنبقى انا سرل الار وحياش اكبر فداك والكون لياومين جوهر انا اياك وبا الح استعينيك وقال ما على الكبد يالمقطع استعينيك وقال ما انحط أن نلتقي الكرى رفيل المحشر يا علي الى حسينكم من الكوثى أرفز سقينها حسينكم من فيشقينا فيشقينا حسينكم من الكوثى سيايا يبقى يقب المازال مازال ابو يروح لك اسمي حسيني <camina> <صحر>. سال الركب الذي سال No, uh -huh. على الكبد غير مقطع مين كوال منحه على الكبد مقطع مين كوال منحه الى Huseynukum mena alka ya Husayn فوفيك ويولي الا العالم يهدينا سياسحفوف في ويولي الا هما يهدينا امام مولى عصر مين ايش فيكم لا جرحين مو من ان فينا يواسيمنا وهانذ فخرك فينا يواسيمنا وهانذ ربيع mazal al amul aasrim min ra'wa jor hin muz min en fi la bad yu wasmuna hey yu